يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وما اواهم جهنم وبئس يَفْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآفرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 قَبَهُم نِفَاقَم فِي قُلواوبِِم إلَ يَومَقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّهَ مَا وَعددُهُ بِمَا كانَوا يَكْذبُون أَلَ يعلَمُ أَن اللهَّه يعلملَمُ صَِّهُم وَنَجَوهُم وَأَنَّ اللهَّه عََّامُ غُون َّذينَ يَلْمِزونَ المَُّّينَ مِنَ المُؤْمِنينَ فِي الصَّدَقاتِ والَّذينَ لا يجدونَ إِللاا جُدهمم فَأسْخَرونَ مِنْهُ فَأسْخَرونَ مِنهُ سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُ وَلَهُم عذاابٌ أَلين.